بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء للملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 ولا يغرنكم بالله الغروم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو عزبه ليكونوا من أصحاب السعيف الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير افمن زين له سوء عمله فراه حسنا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 ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّدٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَعِرٌ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 يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مستقر قلة إلى عملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِن أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكيف كَانَ نكيف؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن الجبال جدد بيض وعمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه وفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمذكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما أفوراً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 تكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنه الأولين فلن تجد لسنه الله تبديلا